كي لا يئلزا مما نزل بالعباد من الوباء نجهزا kujikinga kutokana na yale yaliyo waja kutokana na maradhi ya mlipuko ambaye kwangu ni virus vya corona hasanallah tbaraka wa litangulia katika majlisi ya kwanza kuelezea maashara al-muslimin ya kwamba hakuna bala wala mitihani wala misukosuko na kila uovu na kila janga linalowasibu Uislamu wa na kuwafata wa isipokuwa kwa yale iliyochuma mikono yao wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum msiba musiba kusibuni sibuni ayyuhul islam ni kwa sababu ya yale iliyochuma mikono yenu na isitoshe allah tabaraka wa taala wa an kathir ana msamehe kutokana na yale madhambi unaoyafanya wanadamu wal billah baada ya kutangulizi kama huo kataja kwamba bismillah tayelezea njia gani na sababu gani ambazo kwamba endapo tazichukua huyu mwanadamu biiznillahitabarak wa taala allah subhanahu wa taala atamlinda na kumkinga na kila msiba na kila maradhi naami ikhwanina filah faawwal هذه الأسباب هو الايمان بالله والايمان بقضاء الله والايمان بقدر الله سبحانه وتعالى وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان الامر امر الله سبحانه وتعالى جامل لا كوان لا مسكين جامل معاشر الاحباء ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini qadar za Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kila jambo alilolipitisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuliandika Allah tbaraka wa ta'ala juu ya wajawake na kwamba lolote هل تكون ان مambo yote na amri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am ikhwani fillah, hathi aqida 'azima yahmiluha al-insan wa yajibu an yahmilaha kull muslimin wa kull mu'minin ni aqida thqila amba'u qamba takani wa kila آمن عقيده كما هي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضاء الله ويؤمن باقدار الله المؤمن ماا اخواني في الله ن빌ه فيل امين يا كواما مambo yote anayyataka Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa hata kama wanadamu watakusanyika kulipinga ile jambo لكن مود وقو الله سبحانه وتعالى يوتاك لي وللجambo لتكوع وهكذا بالعكس جambo باليقوله الله تبارك وتعالى هاتك لي لو وتكسنيكا وانادام ليله جambo يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام الله امبيي متume wake Muhammad sallallahu alayhi wa لن يصيبنا sallam qul lan yusibana illa ma kataballahu lana qul wa ambiye Muhammad lan yusibana illa ma kataballahu lana hali tatupata sisi ispokwa lile jambo ambalo kwamba Allah tabaraka wa aliwezi kutupata sisi jambo ambalo kwamba Allah tbaraka wa taala hajali kadiria wala hajali andika hilo jambo kutupata sisi huwa maulana wa ala Allah faliyatawakkal almu'minun na'am ikhwani fi Allah Allah tbaraka wa taala asemake na kumwambia mtume wake Muhammad alayhi لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلْيَبْتِنِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصْ ما في فِي والله عليهم عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَمِيرُ لو لَوْ في فِي بُيُوتِكُمْ لَوَمُنْغَلِقُوا وَالدَّارُ مَجْمُوعَةٌ بَاسِ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ wangeli toka watu ambao kwamba Allah tabaaraka wa ta'ala ameandika juu yao kufa na wakaenda pahali pao pa kuangukia wafe waliimtalia Allah ma fi sudurikum wa limahhis وهكذا ليوم يحصى ما في قلوبكم نافل ذيله اسافيشه ياليوم دنيا يوم زنه وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتابه الكريم الله تبارك وتعالى اسمعتنا kuelezea kwamba lile analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala litakuwa nalolothe ambapo kwamba Allah tبارك وتعالى hatakiliwe haliwezi kuwa نا منادام ني juu yake kusalimu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihi alkarim aynama takunu yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada popotim lipo mauti atakufikiyani walau موده وقوا الله سبحانه وتعالى امياندika mauti yakufikieni hayo mauti yatawafikia naam ikhwana fillah koi atakaniwa kila muumini amini qadar na kalamu liupitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ni wajibu kwa muumini ayapokee na kila ovu ambalo kwamba limeandikwa juu yake na mitihani sawa sawa ni katika siha yake au katika familia yake au kwa watoto wake au katika mali yake au katika biashara zake na mengineo hayo yote munadamu utakaniwa ayapokee kwa subra kwa kuwa na subra kwa kusubiri kwa kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala نازله في لتارجيه ماليه مع الله تبارك وتعالى نعم اخوان في الله نهي باذن الله تكوني سباب يا الله سبحانه وتعالى كم ينيوا منادام كما هو اسمع مولا يت سبحانه وتعالى ولا نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين مِنْهُمْ قال الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسَامَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجوع نَتُتَكُتِينِي katika msukosuko wa baadhi ya mambo haya yafuatayo hofu na njaa na upungufu wa mali na wawatu na wa matunda kisha mwambie mtume wake alayhi salatu wassalam wabashiri sabirin wabashiri habari njema e Muhammad wale wanaosubiri manhum qala alladhina itha saabatuhum musiba wale pindi wanaopatwa na misiba na misukosuko wao ni wenye kusema na kuridhia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum almuhtadun Naam ikhwanina fillah huyu ndiyo muislamu wa kikweli huyu ndiyo mu'min wa kikweli na hivi ndivyo wanavyotakaniwa awe انتم ما صلى الله عليه واله وسلم كما في الامام مسلم رحمه الله من حديث سهيب الرومي رضي الله عنه طب انتمه يشغى على جانب الى هوي المسلم لأمر عجبل لامر المؤمن ان امره كله خير عجبه يليهه ketika mambo مؤمن huyu قال إن أمره inna خير Mambo yake yote kheri, Akiwa kwenye raha kheri kwake yeye, akiwa kwenye maudhi na dhiki na misiba na misukusuko na majanga niheri kwake yeye. Kaifadhalik, Tum sallallahu alayhi wa sallam asema na hili jambo halipatikani isipokuwa kwa muumini. Walaysa dhaka li ahadin illa lilmu'min. Jambo hili halipati yoyote yule atakayekua ispukwa mu'min. في, في, في معاشر الاحبه من yake yote huwa قال إن qala in asabathu فكان shakara fakan وإن lah wa in asabathu dharra sadara fakan khairan lah anapokuwa katika khairi anapokuwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa katika mambo mazuri yanayompendezea yeye humshukuru mulawake subhanahu Wahada خيرا عظيما kama ilivutangulia katika utangulizi wa majlisi ya kwanza kwamba kila mnadamu ni mwenye kunaimeka na neema za Allah subhanahu wa ta'ala na hizi neema ukiwa unataka zibakie zidumu kwako wewe sharti lako ni moja ewe ndugu yangu mslamu wa huwa shukrullah tbaraka wa ta'ala nashkurumu mola wako subhanahu wa ta'ala kwa elimi wako kwa kusema alhamdulillah na kumsifu mola wako tbaraka wa ta'ala na kutangaza zile neema alizoku naanisha nazo قال وأما amma ربك ni'mati rabbika fahaddith na vile vile تبارك mola wako tbaraka wa ta'ala kwa moyo wako من فضلك ياك يناتوكا مع و... و... سبحانه وتعالى لا بحول منك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بمالك ولا ولا ولا الى اخره بل هو فضل محض من ربك سبحانه وتعالى وهكذا نشكر مولاكو وفيويلي فياكو تتميه ذي النعمه ketika mambo yanayomridhisha Allah Naam ikhwanina fi Allah hivi ndivyo awe Muislam ukiwa katika khairi unamshukuru Mola wako na hiyo ni khairi kwako wewe wa hakadha inda al masaib na msiba na magonjwa kama haya ya corona ya billah wa afan Allah wa iyyakum minha vile vile ni khairi kwako wewe unajua namna Uislamu ulivyokuongoza wewe katika kila pande mbili الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اكيل زييا كوما مسوكو سوكو نا مسيبا نا kila balaa inayo mkumba muislamu kuwa ni khairi asema Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullah kama ilivyo katika kitabu chake As-Sahihah asema Sheikh Al-Albani rahimahullah mujallad wa kwanza katika ukurasa wa قال عليه رحمه الله ان البلاء انما يكون خيرا وان صاحبه يكون محبوبا عند الله اذا صبر على بلاء الله تعالى ورضي بقضاء الله عز وجل قال هذا المحدث حدث الشام بل محدث الدنيا في عصره عليه رحمه الله قال أن البلاء إنما يكون خيرا حقيقا مصيبه نا بلاء نا majanga inayomkumba huyu mwanadamu مسلام huyu muislamu ni khairi kwake yeye wa anna saahibahu yakunu mahbuban inda Allah itha sabara ala balaa Allah ta'ala na yule alopatwa na hizi sukusu na haya majanga anakuwa lakin wakati gani maasara al-hibba qala alayhi rahmatullah idha sadara ala balai allahi ta'ala ni pale atakaposubiri lakini kiwa mwanadamu hata subiri atakiuka na kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukata tamaa na kutamka maneno ambayo kwamba hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala huyu haingii katika hii khairi اليو يقصديه <يكسديا> عليه رحمه الله عندما <فكرتهم> وصى النبي صلى الله عليه وسلم البوممبيه يولي المراهقه اللي yakua akiliya katika kaburi la mtu ambaye kwamba ni katika watu wa الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى نعم اخواني في الله وهكذا اسم الشيخ الالباني رحمه الله في ليله اكريديا قضاء ما يا الله سبحانه وتعالى اللي يبي تاجيو ياك فالمهم معنى شران الاحبه ني واجب كل مسلم نواجب واجب يو يا كل مؤمن ketika mambo yake yote ketika ahwal zake zote ashikamane na mola amtigene mola wake tabaraka wa taala takidi ya kwamba mambo yote katika huu ulimwengu sawa ni mambo ya khairi sawa ni mambo ya shari sawa ni misiba sawa ni majanga miongoni mwao ni hii korona ma'athallah wa afaana allah tabaraka wa taala wa iyakum haya yote yako katika mikono ya allah subhanahu wa taala haya mambo yote yako katika mikono ya Allah tabarak wa taala na mwana adam hana lolothe katika haya mambo isipokuwa haya mambo yako katika uwezo wa Allah subhanahu wa taala walaha da qala rabbuna tabarak wa taala kama fi surati at-taghabun ma asaba haufikii msiba wowote ila باذن الله isfukua kwa الله تبارك Allah tبارك وتعالى mwanaadamu hawezi kutanguliza wala kuakhirisha isfukua kwa idni ya Allah tبارك وتعالى na lile analolitaka Allah litakuwa na lile ambalo kwamba Allah tبارك وتعالى halitaki halitakuwa na niamu ikhwanu fillah na hakuna mwenye استغفر الله سبحانه وتعالى حكون موقوعي استغفر الله سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه الله سبحانه وتعالى وانبيه متى وك عليه الصلاه والسلام وانبيه هؤلاء المكافري من ذا الذي يعصمكم من الله ninani ambaye kwamba aweza kuwalinda na kuwaokoa na Allah subhanahu wa ta'ala in arada bikum su'an thindi atakafu watakia Allah subhanahu wa ta'ala uwu nani aweza akawalinda kutokana na hu uwu au arada bikum rahma na ikiwa Allah subhanahu akawa ondoa kutukana ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa wanadam wanayeweza fal amru kulluhu lillahi subhanahu الله ta'ala ndam ikhwan fi allah mambo yote yakukatika uwezo na mikono ya allah tabaraka wa ta'ala allah tabaraka wa ta'ala munbiyetena tume muhammad alayhi هل هن كاشفات ضري او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وانبي محمد اكي الله سبحانه وتعالى اتني تك يمين اوو نبا لا هاو مسنمو ونو ينوي يعبدو الله سبحانه وتعالى هل هن كاشفات ضري وَنَا وَيَزَا وَكَأُنْدُوا وَنَكُنْيَنُوا بَلَاءَ كَمَا إِلَيْهِ وَكُيُونْدُشَا أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي أَوْ إِكِي وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَتَانِي تَكِيَ مِمَّ رَحْمَةٍ هِيَ وَصَنَامُ يَنِي مُنَوَيَاعْبُدُ كِنِيْمَةَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا وَيَزَا كُونْدُوا وَنَكُنْيَنُوا هِيَ رَحْمَةٌ kwambie Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala pekee yake ndiye anayenitushileza na ndiye anayonitosha na ni ikhwanin kwa hiyo ni wajibu mnadamu kuwa na akida kama hii nzito ya kwamba hakuna lolote linalotokezea isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala amsha lishitisha na ashiandika kabla kumuumba Adam alayhi salatu wassalam kwa miaka zaidi ya 50 na juu ya huyu mwanadamu kusalimu amri na kusubiri na kuridhia lile alilo liandika Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hilo jambo lilo Allah tabaraka wa ta'ala alilolitaka wala si wanadamu na ndio maana tukiangalia katika nyasi ya alizomhusia Mtume صلى الله عليه متت هو امني ابن عباس رضي الله عنهما اليممبيا يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في كما امبيه متى صلى الله عليه وسلم واعلم من مزيتو نا عقيدا نزيتو ايتيشا متى صلى الله عليه وسلم Ketika moyo wa huyo kijana ambaye kwamba ni mtoto wa ammi yake Abdullah ibn Abbas hibru hathi al-umma wa tarjumanha radiyallahu anhumah wa qadha ambiya wa'lam fahamu na ujue ya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 Hawawezi wakakunufaisha isipokuwa lile jambo ambalo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameliandika kwa kwewe utalipata. Na lau atakusanyika tena kwa ajili ya kukudhuru wewe Ibnu Abbas basi fahamu na ujue kwa yaqini kwamba hawawezi wakakudhuru isipokuwa jambo ambalo kwamba Allah tabaraka wa taala ameliandika juu yako wewe likupate basi la mahala hapana shaka likupata idhan المسلم وسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى فانه يعيش سعيدا آمنا مطمئنا منادم نمسلم نمؤمن اندapo اتسليم نكوamini قدر يا الله سبحانه وتعالى اتاميني قدر يا الله تبارك وتعالى نا كلامه aliofitisha Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba hakuna jambo laweza kutokezea isipokuwa Allah alitake na jambo lolote haliwezi وتعالى mpaka atake le jambo litokezee fa inna وهذا الشخص سيعيش سعيدا أتيش معيشه مزوره كيونه عقيده كما هي نا كيونه كما هي نا عليه عليه اتكون مطمئنا لغيره اتكون هذا معيشه مزوره بل اتكون خوف واسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون احسنه وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك